ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجربون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من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 إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الواب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا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 إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرعفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء لقد انا ابي غضب من الله وماواهم جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاءا حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله هوه نقيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عن كم فئتكم شيء ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ان شر ودوا رب عند الله صم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهن ولو اسمعهم لتولوا وهم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 كم خاصا واعلموا ان الله شديد العقاب واذكروا إذ انتم قليل مستضعفون في الارض تقارفون تخافون ان يخطفكم الناس فاوىاكم وانجدكم بنصر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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ شَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَهَا هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْتَيْنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ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 ثمّ تكون عليهم حسرة، ثمّ يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميّز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض، ويجعل الخبيث بعضه على بعض، فيركمه جميعاً.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 اللهم مولانا نعما المولى ونعما النصير واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه فان لله خمسه وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل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 ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينا وإن الله لسميع عليم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 ويقلنكم في أعينهم ليقضي الله أمرًا كان مفعولاً وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم في أتى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 إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء بينهم وَمَن يَتَوَكَّل عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وَجْوهَهُمْ وَأَدَبَارَهُمْ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 يُرْهِبُونَ بِي عَدُوٌّ وَاللَّهُ وَاعِدٌ وَكُم وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَ لَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلْيُؤْتِهِ وَالَّذِينَ أُوتُوا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُغْلَمُونَ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ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 اللهم عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم في مذا أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يَا دَائِنُهَا النَّبِي قُل لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى قُل لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرَ يُؤْتِيكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ يُؤْتِكُمْ خَيْرًا بِن ما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريد خيالتك فقد خان الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَا يَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنَّا سَتَوُصَرُوْكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ بَيْنَهُمْ مِثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أُولِي أَدَارٍ بَعْضٌ إلَّا تَفْعَلُوهُ تَكْذِبُ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ